حبيبي لو رسمت كل تفصيلة في حنيته ابتسمته الطيبة اللي بعينيه رجلته اللي في ملامه وثمر لوله جماله وطفل ولا فصلحه قلبي غير في الجدعنه وشهمت يتكتب اساطير لو شاف ألاقي في عيناه من قبل ما بش